إن أصحاب الجنة اليوم في شول فاكهون هم وأزوابهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إلَّا هُلَكُم عَدُوٌ مُبِينٌ وَأَنِعْبُدُونِ وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلْنَاكُمْ جِبِيلَ كيف يرا افلا تكنون تعقلون هذه جنن الذين كنتو سمتم عدون يسلمها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نفتم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يصيبون ولو نشاء لقمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فان لا ينصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا ضياهم ولا يرجعون ومن الخالص ابا لا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له انه الا ذكر وقران مبين لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين